هذه الحلقة الأولى من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام نتناول فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتناول فيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نتناول فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوما يوما شهرا شهرا سنة سنة نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام نعيش معه في مكة نعيش معه في المدينة نعيش معه في غزواته عليه الصلاة والسلام نعيش معه في السراء نعيش معه في الضراء سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات بإذن الله في شرح كتاب اسمه كتاب اسمه القلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب القلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب القلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب جمع أحداث السيرة بأسلوب سهل ميسور بأسلوب ملخص مختصر يذكر فيه المصنف غفر الله له أحداث السيرة شهرا شهرا, شهرا مرتبة مرتبة I'm not afraid.